حبيبي الغالي خذها مدوية في يوم الواحد والعشرين من شهر رجب دخلت جامع عتيقة في الرياض المشهد كان مذ أن دخلت وأنا في عجب لما رأيت سيارات الشرطة عند الباب معتاد أن أرى سيارات المرور لتنظيم السير نعم لكن سيارات شرطة لأول مرة أراها هنا دخلت المسجد فرأيت الناس معظمهم قيام قد اجتمعوا فظننت أنهم يعزون أهل الميت فمضيت وصليت بعد أن صلينا العصر صلينا على الجنائز وأنا خارج رأيت أقوام مجتمعون فاستغربت بعد الصلاة وفوض يكونوا خلاص انتهوا فأمسك بي أحد الإخوة ثم قال تعرف هذا الرجل أنا لا أرى رجل أرى أقوام مجتمعون فاقتربنا قال لا ذاك الرجل المسجى عليه غطاء أزرق وعنده رجال الشرطة واقفون على رأسه قال تعرف هذا صل معنا اليوم الظهر في المسجد ثم جلس واستند على سارية المسجد وأخذ يقرأ القرآن يقول ثم انتبهنا له وقد تصدب جبينه عرقا ثم وضع القرآن في حجره يقول ثم أسند رأسه على السارية قال فهب من هب وقلنا له سلامات قال ما في شيء إن شاء الله بس صداع بسيط قال فقام أحدنا وأتى بكأس ماء فقال اشرب قال فقال لا أريد قال فألح عليه كل الحضور قالوا اشرب ماء وأخذوا يمسحون جبينه اشرب الماء وهو يقول لهم لا لا ما فلما ألح عليه قال إني صائم يا أخوان ثم بطفعت تلك العينان وكأنه ينظر إلى أحد فوقه ثم نطق بكلمة التوحيد قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم ما هي إلا لحظات حتى مارت تلك العنق ثم مات من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحانه جل جلاله من الذي أخرج الكلمة من قلبه بل من ضميره أضمرها وأخلصها لله نحسبه والله حسيبه أخلصها لله أبى الله عز وجل أن يموت قبل أن يخبر العالم أنه صائم لو أن الله سبحانه وتعالى أراد لمات دون أن يعرف أنه صائم حرم نفسه من كوب الماء في حاجته إليه فأسأل المولى جل جلاله أن يسقيه من نهر الكوثر شربة لا يضمأ بعدها أبدا نرجو له الخير جلست أنظر والعالم كلهم حوله يقول لا إله إلا الله انتظر صلاة الظهر إلى صلاة العصر هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة إلى الصلاة ما هو يا رسول الله قال فذلكم الرباط, ذلكم الرباط أخذه الله وهو مرابب بل قبلها في أول الحديث ألا أدلكم بما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا وانتظار الصلاة إلى الصلاة فوق كل هذا يقرأ آيات الله جل جلاله ويرتفع بكل حرف عشر حسنات ثم, ثم بعدها صائم في يوم الخميس رسولنا عليه الصلاة والسلام علمنا قال في يومي الاثنين والخميس ترفع الأعمال فأحب أن يرفع عملي لله وأنا صائم. فتخيلت ذاك الرجل وهي ترفع روحه إلى الله هو صالح فأسأل المولى جل جلاله أن يجعل له ويعد له إفطارا عنده ليس كإفطار أهل الدنيا هل جزاء الإحسان حبة الفضلاء من تأمل حال هذا الرجل وحال ختامه نحسبه والله حسين والله لا نملك إلا أن نقول اللهم ارزقنا صدق معك اللهم ارزقنا حسن الختام يا رب العالمين